أفأ لم يروا مَا ما بين وَمَا وما خلفهم من السماء والأرض إن شئ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم مِنَ من السماء إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ